بسم الله الرحمن الرحيم إن أعطيناك الكوفة فصلي لربك وانحر إن شأنك هو الأسم تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com